وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من نعيم لا يصدعون عنها ولا وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما 111. إلا قيلا سلاما سلاما 112. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن اذكارا عربا اترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَنَّا مَبْعُوثٌ أَمْ أَوَالُونَ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لمجموعون إِلَى 117. لآكلون من شجر من زقوم 118. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 113. ما تحرثون 114. تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 116. لمضرمون بل نحن محرومون 112. الْمَاءَ الماء الذي تشربون 113. مِنَ الْمُزْنِ من المزن أم نحن المنزلون 114. لو نشاء جعلناه أَفَرَأَيْتُمُ فلولا تشكرون 115. انتم انشاتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 119. ورحمته لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 112. من رب العالمين 113. أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون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 ليا تجحيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم